ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فمشو في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أي يخسف بكم الأرض أي يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم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 ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جود لكم يا صركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلجوف بل عتو ونفور أ على وجهه أهدى أم, من يمشي, أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمعة والأبصار والأفئدة قل إنما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما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 ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما غورا فمن يأتيكم بماء معين